إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمسا وإذا السماء فرجا وإذا الجبال مسفا وإذا الرسل أقتا لأي يوم أجلا ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل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 ألم نخلقهم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدرهم معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين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 7. به 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 18. 19. 19. 20. 20. 119. وأنه جمالة صف 110. يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون 112. ولا يؤذن لهم فيعتذرون 113. ويل يومئذ للمكذبين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 129. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كَذَلِكَ إنا كذلك نجزي المحسنين 121. ويل يومئذ للمكذبين 122. كلوا ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون